عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أ ن ك م توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه ا ل إ م ا م أ ح م د والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه و ابا ل وقال الترمذي حسن صحيح هذا الحديث خرجه هؤلاء كلهم ح حسن صحيح ا هذا رواية ك م من خرجه ع د ل ل ه هبيرة بن أبا سمع تميم الجيشاني سمع عمر بن الخطاب يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و تميم وعبد الله بن ه ب ي ر ة خرج لهما مسلم ووثقهما غير واحد وابو تميم ولد في ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة في زمن عمر رضي الله عنه وقد روي وسلم ولكن في إسناده من لا يعرف حاله قاله أبو حاتم وهذا الحديث أصل في التوكل قاله الحديث حديث إسناده الحديث عمر يعرف الرازي النبي عليه في هذا الله حاله ابن لا حاتم صلى أصل من من عن في و أ ن ه من أ ع ظ م ا ل أ س ب ا ب التي يستجلب بها الرزق قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقد ق ر أ النبي صلى الله عليه وسلم هذه ا ل آ ي ة على أ ب ي ذر وقال له لو أ ن الناس كلهم أ خ ذ و ا بها لكفتهم يعني لو أ ن ه م حققوا التقوى والتوكل ل ك ت ف و ا بذلك في مصالح دينهم ودنياهم وقد التوسل سبق قال حديث عباس السلف بحسبك ابن بعض الكلام هذا المعنى احفظ الله على إليه يحفظك من في شرح أن يعلم من قلبك حسن يعلم قلبك ت ومن ك ك ك ل عليه ف عبد من عباده قد من فوض إ ل يتق ه أمره فكفاه منهما أهمه ثم قرأ ثم ومن ي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب و ح ق ي ق ة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أ م و ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة ك ل ه ا و كلها ة الأمور ل ك إليه الإيمان الإيمان إن لا ولا ولا ولا قال التوكل وقال وهب بن منبه الغاية القصوى التوكل قال الحسن إن توكل العبد على وتحقيق يعطي يمنع يضر ينفع سعيد جبير بأنه سواه وهب منبه جماع بن بن ربه أ ن يعلم أ ن الله هو ثقته وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أ ن يكون أ ق و ى الناس فليتوكل على الله وروي عنه صلى الله عليه وسلم يقول التوكل وأنه يقول عليه في إني عليك عنه دعائه أنه كان كان الله اللهم صلى صدق أسألك اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته واعلم التوكل المقدورات واجرت بالتوكل بالجوارح والتوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها وأجرت سنته في خلقه بذلك. فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل. فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له. والتوكل بالقلب مع عليه خلقه بذلك له أمر أمره إيمان أن سنته فإن تحقيق قدر في في في به كما قال الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا خذوا حذركم وقال واعدوا ق ل و أ لهم ما استطعتم من ق و ة ومن رباط الخيل وقال ف إ ذ ا قضيت ا ل ص ل ا ة فانتشروا في ا ل أ ر ض وابتغوا من فضل الله وقال سهل التستري الحركة سهل من طعن في الحركة يعني في السعي والكسب فقد طعن في ا ل س ن ة ومن طعن في التوكل فقد طعن في ا ل إ ي م ا ن فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته ثم إ ن ا ل أ ع م ا ل التي يعملها العبد ث ل ا ث ة أ ق س ا م أحدها الطاعات التي أ م ر الله عباده بها وجعلها سببا ل ل ن ج ا ة من النار ودخول ا ل ج ن ة فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه و ا ل ا س ت ع ا ن ة به عليه ف إ ن ه لا حول ولا ق و ة إ ل ا به وما شاء كان وما لم ي ش أ لم يكن فمن قصر في شيء مما وجب عليه من قصر شيء عليه وجب ذلك استحق ا ل ع ق و ب ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة شرعا وقدرا قال يقال أصباط كان يقال اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. والثاني ما أجر الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه عمل رجل عمله وتوكل رجل له يوسف ينجيه يصيبه في وأمر بن كتب به أجر ك ا ل أ ك ل عند الجوع والشرب عند العطش و ا ل ا س ت ض ل ا ل من الحر والتدفئ من البرد ونحو ذلك فهذا أ ي ض ا واجب على المرء تعاطي أ س ب ا ب ه ومن قصر فيه حتى ت ض ر ر بتركه مع ا ل ق د ر ة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبه ة لكن ل ل ا سبحانه قد يقوي بعض عباده من قد يقوي ذلك على ما لا يقوى عليه غيره ف إ ذ ا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أ ص ح ا ب ه ويقول لهم إ ن ي لست كهيئتكم إ ن ي أ ط ع م و أ س ق ى وفي رواية إني أظل عند ربي عند أظل يطعمني ويسقيني وفي ر و ا ي ة ان لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني و ا ل أ ظ ه ر أ ن ه أ ر ا د بذلك أ ن الله يقويه ويغذيه بما يورده على قلبه من الفتوح ا ل ق د س ي ة والمنح ا ل إ ل ه ي ة والمعارف ا ل ر ب ا ن ي ة التي تغنيه عن الطعام والشراب ب ر ه ة من الدهر كما قال القائل لها أ ح ا د ي ث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور ت س ت ض ي ء به وقت المسير وفي أ ع ق ا ب ه ا حاد إ ذ ا اشتكت من كلال السير أ و ع د ه ا روح القدوم فتحيا عند ميعاد ي وقد كان كثير من السلف لهم من ا ل ق و ة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم ولا يتضررون بذلك وكان ابن الزبير يواصل ث م ا ن ي ة أ ي ا م وكان أ ب و الجوزاء يواصل في صومه بين س ب ع ة أ ي ا م ثم يقبض على ذراع الشاب فيكاد يحطمها وكان إ ب ر ا ه ي م ا ل ت يمكث ي ي م شهرين لا ي أ ك ل شيئا غير أ ن ه يشرب ش ر ب ة حلوى وكان حجاج بن ف ر ا ف ص ة يبقى أ ك ث ر من ع ش ر ة أ ي ا م لا ي أ ك ل ولا يشرب ولا ينام وكان ولا كما كان لا يبالي بالحر ولا بالبرد كما كان علي رضي الله عنه بعضهم علي رضي يلبس لباس الصيف في الشتاء ولباس الشتاء في الصيف وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أ ن يذهب الله عنه الحر والبرد فمن كان له ق و ة على مثل هذه ا ل أ م و ر فعمل بمقتضى قوته ولم يضعفه عن ط ا ع ة الله فلا حرج عليه ومن كلف نفسه كلف ذلك حتى أ ض عن ف ه ا ع بعض الواجبات ف إ ن ه ينكر عليه ذلك وكان السلف ينكرون على عبد الرحمن بن أ ب ي نعم حيث كان يترك ا ل أ ك ل م د ة حتى يعاد من ضعفه القسم الثالث ما أجر الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب العادة ذلك وقد يخرق أجر به في في في لمن يشاء من يشاء عباده وقد ه منها و أنواع ما ي خ ر ه عنه خلقه كثيرا كثيرا ك ويغني ا من ل و ي ة ب اختلف ل إلى البلدان البوادي ن من وسكان ونحوها س ب ة كثير ا وقد العلماء هل ا ل أ ف ض ل لمن أ ص ا ب ه المرض التداوي أ م تركه لمن حقق التوكل على الله وفيه قولان مشهوران وظاهر كلام احمد ان التوكل لمن قوي عليه افضل لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يدخل من امتي الجنه سبعون الفا بغير حساب ثم قال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ومن رجح إ ن ه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه وهو لا يفعل إ ل ا ا ل أ ف ض ل وحمل الحديث على الرقى المكروهه التي يخشى منها الشرك بدليل أنه ن ق ر انه بالكي والطيرة وكلاهما مكروه و م ا ما ي خ ر قرنها ه لقليل من العامة كحصول ل من ا ز ق ل م ترك السعي ل في ط ب فمن رزقه ل ل ه صدق يقين وتوكل وعلم من الله أ ن ه يخرق له العوائد ولا يوحجه إ ل ى ا ل أ س ب ا ب ا ل م ع ت ا د ة في طلب الرزق ونحوه جاز له ترك الأسباب ولم ينكر عليه ذلك. وحديث عمر هذا الذي الناس إنما التوكل له ولم عليه ذلك نتكلم عليه يدل على ذلك ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة ترك يؤتون تحقيق ينكر عمر أن وحديث من ووقوفهم مع ا ل أ س ب ا ب ا ل ظ ا ه ر ة بقلوبهم ومساكنتهم لها فلذلك يتعبون أ ن ف س ه م في ا ل أ س ب ا ب ويجتهدون فيها غ ا ي ة الاجتهاد ولا ي أ ت ي ه م إ ل ا ما قدر لهم فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إ ل ي ه م أ ر ز ا ق ه م مع أ د ن ى سبب كما يسوق إ ل ى الطير أ ر ز ا ق ه ا بمجرد الغدو والرواح الغدو وهو نوع من الطلب والسعي لكنه سعي يسير وربما حرم ا ل إ ن س ا ن رزقه أ و بعضه بذنب يصيبه كما في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إن بالذنب يصيبه وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن نفسا لن العبد لا الرزق جابر الله صلى عليه وسلم يصيبه حديث يحرم وفي تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله و أ ج م ل و ا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم وقال وبين ورضيت وإن وهتك فوق وقال توكل رزقه قنع رزقه اقتحم رزقه تسق إليك الأرزاق العبد حجاب أتاه الحجاب السلف بلا لم إليك عمر بعض تعب بين يزد فإن نفسه ولا تكلف قال سالم بن أ ب ي الجعد حدثت أ ن عيسى عليه السلام كان يقول اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم و إ ي ا ك م وفضول الدنيا ف إ ن فضول الدنيا عند الله رجز هذه طير السماء تغدو وتروح ليس لا ولا شيء معها من أرزاقها شيء لا تحرث ولا تحصد الله يرزقها ف إ ن قلتم إ ن بطوننا أ ع ظ م من بطون الطير فهذه الوحوش من البقر والحمير وغيرها تغدو وتروح ليس معها من أ ر ز ا ق ه ا شيء لا تحرث ولا تحصد ن بإسناده عن ابن ي ا عباس قال وخرج كان عابد يتعبد في غار فكان غراب ي أ ت ي ه كل يوم برغيف يجد فيه طعم كل شيء حتى مات ذلك العابد وعن سعيد بن عبد العزيز قال إلياس جبل ليلة قال أقام إلياس هاربا وعن سعيد عبد عن بعض بن دمشق قومه في جبل ليلة أو من أشرين مشيخة في تأتيه الغربان برزقه الغربان وقال سفيان الثوري ق ر أ واصل ا ل أ ح د ب هذه ا ل آ ي ة وفي السماء رزقكم وما توعدون فقال أ ل ا إ ن رزقي في السماء و أ ن ا أ ط ل ب ه في ا ل أ ر ض فدخل خ ر ب ة فمكث ثلاثا لا يصيب شيئا فلما كان اليوم الرابع إ ذ ا هو ب د و خ ل ة من رطب وكان له أ خ أ ح س ن ن ي ة منه فدخل معه فصارتا دوخلتين فلم يزل ذلك د أ ب ه م ا حتى فرق الموت بينهما ومن هذا الباب من قوي توكله على الله ووثوقه به فدخل المفاوز بغير زاد ف إ ن ه يجوز لمن هذه ص ف ت ه دون من لم يبلغ هذه المنزله ة و ل في فيه فيه بإبراهيم الخليل عليه السلام حيث ترك هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي ذلك السلام ترك وترك أسوة وسقاء وابنها بواد جرابا هاجر زرع تمر عندهما ماء فلما تبعته هاجر وقالت له الى من تدعنا قال لها الى الله قالت رضيت بالله وهذا كان يفعله بامر الله ووحيه فقد يقذف الله في قلوب بعض اوليائه من ا ل إ ل ه ا م الحق ما يعلمون انه حق ويثقون به قال المروذي قيل ل أ ب ي عبد الله أ ي شيء صدق التوكل على الله قال أ ن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أ ح د من ا ل آ د م ي ي ن يطمع أ ن يجيئه بشيء ف إ ذ ا كان كذا كان الله يرزقه وكان متوكلا قال وذكرت لأبي عبد الله التوكل لأبي وذكرت عبد ف أ ج ا ز ه لمن استعمل فيه الصدق قال و س أ ل ت أ ب ا عبد الله عن رجل جلس في بيته ويقول أ ج ل س و أ ص ب ر ولا أ ط ل ع على ذلك أ ح د ا وهو يقدر أ ن يحترف قال لو خرج فاحترف كان أ ح ب إ ل ي و إ ذ ا جلس خفت أ ن يخرجه إلى إليه يرسل أن أن يكون يتوقع أن يرسل إليه بشيء قلت فإذا إ كان يبعث إليه بشيء فلا يأخذ قال هذا جيد وقلت لابي ي بشيء ه ف ل يأخذ جيد أ هذا قال وقلت ل عبد الله إ ن رجلا ب م ك ة قال لا آ ك ل شيئا حتى يطعموني ودخل في جبل أ ب ي قبيس فجاء إ ل ي ه رجلان وهو متزر ب خ ر ق ة ف أ ل ق ي ا إ ل ي ه قميصا و أ خ ذ ا بيديه ف أ ل ب س ا ه القميص ووضعا بين يديه شيئا فلم ي أ ك ل حتى وضعا مفتاحا من حديد في فيه وجعلا يدسان ا ل في فمه فضحك أ ب و عبد الله وجعل يعجب وقلت ل أ ب ي عبد الله إ ن رجلا ترك البيع والشراء وجعل على نفسه أ ن لا يقع في يده ذهب ولا ف ض ة وترك دوره لم يأمر فيها بشيء وكان ت ر دوره يأمر ه لم ي ف بشيء و ك ا يمر في الطريق ف إ ذ ا ر أ ى شيئا مطروحا أ خ ذ ه مما قد أ ل ق ي قال ا ل م ر و ي فقلت للرجل ما لك ح ج ة على هذا غير أ ب ي م ع ا و ي ة الاسود أ س و د ق ل بل أ و ي القرن ك ا بالمزابل الرقاع قال ن يمر فيلتقط ف ص قال ه أبو عبد ل ه وروى ق قد ا ل شدد قال وأيش من وروا احمد ل النبالي وأيش من بن الحسين بن حسان عن أ ح م د أ ن ه سئل عن رجل يخرج إ ل ى م ك ة بغير زاد قال إن كنت ت ط ي قال و إ ل ف ابو إلا ز ا د ر تخاطر ا لا قال ح ل ة أ بكر و ب الخلال يعني إ ن أ ط ا ق وعلم أ ن ه يقوى على ذلك ولا ي س أ ل ولا تستشرف نفسه ل أ ن ي أ خ ذ أ و يعطى فيقبل فهو متوكل على الصدق وقد أجاز العلماء التوكل وقد أبو وكفاه الصدق قال وقد حج أبو عبد أجاز حج حجته العلماء الله على في اربعة عشر درهمة وسئل اسحاق بن راهويه هل ل ر ج ل ان يدخل ا ل م ف ا ز ة بغير زاد فقال ان كان الرجل مثل عبد الله بن منير فله ان يدخل ا ل م ف ا ز ة بغير زاد والا لم يكن له ان يدخل ومتى كان الرجل ضعيفا وخشي على نفسه ان لا يصبر أو, يتعرض للسؤال او ان للسؤال الشك يصبر يتعرض يقع في او و ا ل ت ص خ ط لم يجز له ترك ا ل أ س ب ا ب حينئذ و أ ن ك ر عليه غ ا ي ة الانكار إ ن ك ر كما أ ر ل إ م م أحمد ا و غ ي ه على من ترك الكسب وعلى من دخل ا ل م ف ا ز ة بغير زاد وخشي عليه التعرض للسؤال وقد روي عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون عباس ابن كان وقد روي يحجون يتزودون عن نحن ف ي ح ج و ن ف ي أ ت و ن م ك ة ف ي س أ ل و ن الناس ف أ ن ز ل الله هذه ا ل آ ي ة وتزودوا فان خير الزاد التقوى وكذا قال مجاهد وعكرمة والنخعي وغير واحد المخلوقين ترك بالكلية بالكلية قال مجاهد السلف فلا السبب إلا انقطع الاستشراف قلبه لمن إلى من عن يرخص في وقد روي عن أ ح م د أ ن ه سئل عن التوكل فقال قطع الاستشراف ب ا ل ي أ س من الخلق فسئل عن ا ل ح ج ة في ذلك فقال قول إ ب ر ا ه ي م عليه السلام لما عرض له جبريل وهو يرمى في النار فقال له أ ل ك ح ا ج ة فقال أ م ا إ ل ي ك فلا وظاهر كلام أحمد أ ن الكسب أ ف ض ل بكل حال ف إ ن ه سئل عمن يقعد ولا يكتسب ويقول توكلت على الله فقال ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله ولكن يعودون على أ ن ف س ه م بالكسب وروى الخلال بإسناده عن الفضيل بن بيته بالله وروا الخلال الفضيل عياض رجلا قيل له لو عن أن أنه أن أنه قعد زعم في يثق بالله ف ي أ ت ي ه برزقه قال إ ذ ا وثق بالله حتى يعلم منه أ ن ه قد وثق به لم يمنعه شيء أ ر ا د ه لكن لم يفعل هذا ا ل أ ن ب ي ا ء ولا غيرهم وقد كان ا ل أ ن ب ي ا ء يؤجرون أ ن ف س ه م وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر نفسه وأبو بكر وعمر نفسه وأبو ولم يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله عز وجل وقال الله عز وجل وابتغوا من فضل الله ولا بد من طلب المعيشه ة وقد روي بشر يشعر عن بخلاف ما ذ ا الحلية التوكل فقال اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب فروى في بشر أبو سكون وسكون أن نعيم عن سئل فقال له السائل فسره ا لنا حتى نفقه ا قال بشر ا ض ط رجل ا بلا ب سكون ر يضطرب بجوارحه وقلبه ساكن إ ل ى الله لا إلى عمله وسكون ب الى ساكن إ ل الله بلا حركة وهذا حركة ع ز ز ي وهو م ن صفات ا ل أ ب وبكل د ا حال ل فمن لم يصل إ ل ى هذه المقامات ا ل ع ا ل ي ة فلا بد له من م ع ا ن ا ة ا ل أ س ب ا ب لاسيما من له عيال لا يصبرون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى وكان كان واكتسبت وكذلك من ضيع بتركه بالمرء بشر الأسباب إثما عيال يقول لو لي لعملت له من من أن يضيع يقوت ضيع حقا ولم يكن راضيا بفوات حقه ف إ ن هذا عاجز مفرط وفي مثل هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير و أ ح ب إ ل ى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ف إ ن أ ص ا ب ك شيء فلا تقولن ل وفي أني ع فعل عمل ل ولكن قل الله لو ل ت تفتح كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء ا فإن قدر ش ط ا ن خرجه م سنن ل م م ب ع ى م حديث أ ب ي هريرة وفي سنن أبي سنن داود عن عوف بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم حسبنا أدبر ف قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس ف إ ذ ا غلبك أ م ر فقل حسبي الله ونعم الوكيل ل قال قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وخرج أو و و ترمذي ت من حديث يا أنس ك قال اعقلها وتوكل وذكر عن يحيى ا ل ق ط ا ن أ ن ه قال هو عندي حديث منكر وخرجه الطبراني من حديث عمرو بن اميه عن ل م النبي ب ن أن عائذ صلى الله عليه وسلم قال إن التوكل بعد الكيس وهذا مرسل إن بعد ومعناه أ ن ا ل إ ن س ا ن ي أ خ ذ بالكيس والسعي في ا ل أ س ب ا ب ا ل م ب ا ح ة ويتوكل على الله بعد سعيه وهذا كله إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن التوكل لا ينافي الاتيان ب ا ل أ س ب ا ب بل قد يكون جمعهما أ ف ض ل قال بل أ ن ت م ا ل م ت أ ك ل و ن إ ن م ا المتوكل الذي يلقي حبه في ا ل أ ر ض ويتوكل على الله عز وجل قال الخلال أ خ ب ر ن ا محمد بن أ ح م د بن منصور قال سأل المازني بشر بن الحارث عن التوكل فقال المتوكل لا يتوكل على الله ليكفى ولو حلت بن بشر عن القصة هذه في ق ل ومعنى ب ا ل ت والتوبة المتوكل تبارك ت و لضجوا ولكن و ك الكفاية ل إلى الله بالندم والتوبة ولكن المتوكلة يحل بقلبه الكفاية من الله ة من ا الله عز وجل فيما ل وجل ى فيصدق عز م ض و م ع ن هذا الكلام أ ن المتوكل على الله حق التوكل لا ي أ ت ي بالتوكل ويجعله سببا لحصول ا ل ك ف ا ي ة له من الله بالرزق وغيره فانما إ ن ه لو فعل ذلك ل ك ك ن أتى ب س ئ ر المتوكل أ س لاستجلاب ب ب بها ا الرزق والكفاية بها وهذا نوع نقص في تحقيق التوكل تحقيق نقص نوع و في ن إ ا ا ل م ح ق ي ق ة من يعلم أ ن الله قد ضمن لعبده رزقه وكفايته فيصدق الله فيما ضمنه ويثق بقلبه ويحقق الاعتماد عليه فيما الرزق الاعتماد ضمنه من الرزق من غير أ ن يخرج التوكل مخرج ا ل أ س ب ا ب في استجلاب الرزق به والرزق مقسوم لكل أ ح د من بر وفاجر ومؤمن وكافر كما كثير وما من مع من قال تعالى دابة في الأرض إلا على الله رزقها هذا مع ضعف كثير من الدواب وعجزها عن السعي في طلب الرزق قال تعالى على طلب ضعف عن في في و ك أ ي ن من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم فما دام العبد حيا فرزقه على الله وقد ييسره الله له بكسب وبغير كسب فمن توكل على الله لطلب الرزق فقد جعل التوكل سببا وكسبا ومن توكل عليه لزقته فقد توكل عليه ث ق ة به وتصديقا وما أ ح س ن قول م س ن ى ا ل أ ن ب ا ر ي وهو من أ ع ي ا ن أ ص ح ا ب ا ل إ م ا م أ ح م د لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضين واعلم أن ثمرة التوكل الرضا بالقضاء فمن وكل أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره الرضا بالقضاء الله بما إلى له ثمرة فمن أن يقضيه فقد حقق التوكل عليه ولذلك كان الحسن والفضيل وغيرهما يفسرون التوكل على الله بالرضا قال, ابن أبي الدنيا بلغني عن بعض الحكماء قال التوكل على ثلاث درجات أ و ل ه ا ترك ا ل ش ك ا ي ة و ا ل ث ا ن ي ة الرضا و ا ل ث ا ل ث ة ا ل م ح ب ة فترك الشكايه ة درجة الصبر ر ا ل و ض سكون القلب بما قسم الله له وهي أ ر ف ع من ا ل أ و ل ى و ا ل م ح ب ة أ ن يكون حبه لما يصنع الله به ف ا ل أ و ل ى للزاهدين و ا ل ث ا ن ي ة للصادقين و ا ل ث ا ل ث ة للمرسلين انتهى فالمتوكل فهو الله إن صبر على ما يقدره الله الرزق صابر بما على على له له من الرزق أو غيره فهو صابر وإن رضي بما يقدر له بعد وقوعه بعد يقدره غيره إن صبر رضي يقدر فهو الراضي و إ ن لم يكن له اختيار ب ا ل ك ل ي ة ولا رضا إ ل ا فيما يقدر له فهو د ر ج ة المحبين العارفين كما كان عمر وما مواضع العزيز إلا القوى بن عبد العزيز يقول أصبحت وما لي سرور أصبحت يقول لي في مواضع